وروى البخاري ومسلم في الصحيح والترمذي والنسائي وابن ماجه في السنن وأحمد وغيرهم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك